سالي لو تعرفوا حالي كنت يسولي والله ما نسالي سالي تودي لو تعرفوا حالي كنت يسولي والله ما نسالي والله ما نسالي والله ما اضحك وسمعك وان كنت الصدعيني ولما ود زعف ناريت يبكي اضحك كنت الصدعيني ولما ود زعف ناريت لي عمري ما أتكلم ومهما أتكلم عمري ما أتكلم لو تعرفوا حالي كنت تواسوني لو تعرفوا حالي كنت تواسوني والله ما نساني والله السوق في دلال كيف قول حبيت السوق في دلال من عزتي داريت عملي ما قولها مهما طلب وجه اكفل اماني وما طلب وجه اكفل اماني لو تعرفوا حالي كنت توسوني والله ما انا والله ما انا والله والله ما انا Shagad ni arin ni أحبكم أكثر مهما الدلال يكتر أحبكم أكثر لو تعرفوا حالي كنت تواسوني والله ما نسالي والله ما نزالي والله